الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر عدد ما حج حاجات واعتمر الله اكبر عدد ما لبى ولبن وهلل محلل وكبر الله اكبر عدد الشجر والحجر ما بث في هذه الأرض من بشر الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وعصيلا الله أكبر الله أكبرنا الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر عدد ما حميد الله حامد وشكر الله أكبر عدد ما قَبَ Detائم واستغفر الله اكبر ما, ما عاد علينا من عوايد فضله وجوده ما يعود ما يعود في كل عيد ويظهر اللهم لك الحمد كل الذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كل الذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الكبير المُتعالِ هو الأولُّ فليس قبله شيء والآخرُ فليس بعده شيء والظاهرُ فليس فوقه شيء والباطِلُ فليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهدُ أن سيدنا ونبينا محمدًا عبدُه ورسولُه اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد وآله وأصحابِه ومن اهتدى بهديه أما بعد معاشرَ المؤمنين والمؤمنات فإنَّ يومكم هذا وهي من كل دابه جعلها بهذا وكفاه نحيا وامواتا هداكم للاسلام والناس من حولكم تلعب بهم الاهواء لا يصيرون على نظام الهدى ولا يوفتون لطريق البر والتقوى فاشكروا الله على ما هداكم فاشكروا الله دينكم فهو مصدر عزكم وسعادتكم واستقرار أمنكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المؤمنين والمؤمنات إن أفضل ما يتقرَّب به العبد إلى ربه في هذا اليوم إراضة الدم من بهيمة الأنعام فإن ذبح لله من أجل العبادات ومن أفضل القُّوبات لن الله لحومُها ولا دماؤُها ولكن ينالُه التقوى منكم كذلك سخَّرَها لكم لتُكبِّر الله على ما هداكم وبشر المحسنين ويبدأ وقتُ ذبيحَ الاضحية بعد الانتخاء من صلاة العيد فمن ذبحَ قبل الصلاة فليست باضحية وإنما هي ذبيحة لحن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 واعلموا أنه يعتبر للأضحية الأسنان من مهيمة الأنعام فمن الطال ما تم له ستة أشهر ومن المعز ما تم له سنة ومن البطر ما تم له سنةً ومن الإبن ما تم له خمس سنين فاذكروا الله في هذه الأيام المباركة على ما رزقكم من مهيمة الأنعام فكلوا منها ويُهدي ثلثة ويتصدّى تمن يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض وان للمضحى بكل شعره حسنه وبكل صوفه حسنه فطيب بها نفسه رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه ايها الاخوه المضحون إن للضحيه ادابا ينبغي مراعاتها منها التسميه والتكبير ومنها الأحسان في الذبح بحد الشهرة وإراحة الذبيحة والرفق بها وإضجاعها على جبها الأيسر متجهةً إلى القبلة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر والله الحم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم اجعل يومنا هذا يوماً سعيداً وعيداً مباركاً وفرحةً مقرونةً بذكر الله وشكه واجعله فاتحة خيرٍ وعزٍ للإسلام والمسلمين اللهم اتقبل منا ومن إخواننا حجاج بيتك الحرام واحشرنا معهم في الثواب يا عظيم المن يا كريم الصفح يا واسع الفضل واحشرنا معهم معهم في الثواب اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى وانفذ بين قلوبهم على البر والتقوى ووحد ووضح سبوبهم ورمشعفهم واهديهم سولا السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور واغفر لنا وتوق إليه إنه هو الأهور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلهة فلا الله هو الله أكبر الله أكبر ouais الله الحمد الحمد لله رب العالمين خلف الإنسان من طين وأسجدنه ملائكته المقربين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله تركنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا هلك صل الله عليه وعلى آله واصحابه اهل الفضل والتقى ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاي عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وتوحيده وافراده بالعباده والتمسك بدينكم وعظموا كتابكم واكثروا من تلاوته وتمسكوا بسنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي حق و يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا القرآن لعباد الله وحب الله المتين وهو صراطهم المستقيم والشفاء النافع والنور المبين من حكم به عدل ومن جادل به خصم ومن اقتدى به هدى إلى سراطٍ مستقيم ومن ابتغى الهدى من غيره أضلَّه الله لا تنفدُ هوائدُه ولا تنقضِ عجائبه فاقرأوا ما تيسَّرَ منه فإن الله يأجُرُوكم على تلاوتِه بكل حرف عشرَ حسنات ولا تغفُنُوا عنه والحبيب المُرتضى كما أمركم بذلك ربُّكم جلَّ وعلا فقال عزَّ من قائل إن الله وملالكته يُسلُّونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيب قلوبنا سيِّدنا محمد بن عبد الله ورضَ اللهم عن خُنفاءها الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى الله عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم اعز الاسلام والمؤمنين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم ومن المضحين ضحاياهم اللهم كما وفقتهم لهذه الاعمال فتقبلها منهم فتقبلها منهم يا رب العالمين اللهم امننا في انطائنا واصلح لنا وتناولته وارنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وتُعينُه عليه واصِف عنه بطالة السوء والشري والفساد إنك على كل شري القدير اللهم أبرِم لهذه الأمة أمر رشدٍ يعزُّ فيه أهلُ طاعتِك ويُهدَى فيه أهلُ معصِيتِك ويؤمرُ فيه بالمعروف ويؤمرُ فيه بالمعروف ويؤمرُ فيه بالمعروف, ويؤمر فيه بالمعروف, ويؤمر فيه بالمعروف ويُنهَى فيه عن المُنكر يا سميعَ الدُعاء اللهم اصِي إخوانَنا المجاهدين في كل مكان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 اللهم يستضعفين في شتى بطاع العالم اللهم عن جب نصرهم اللهم عن جب فرجهم يا حل يا قيوم اللهم كن لإخبارنا المسلمين من أهل السنة في سوريا وفي العراق وفي, العراق وفي اليمن وفي أفغالستان وفي, وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اتعَم عيدنا سعيداً وعملنا صالحاً رشيداً اللهم وأعد هذا العيد على الأمة الإسلامية jamia